وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر والنية شرط لسائر العمل بها الصلاح والفساد للعمل والدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع الضرار وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة والأصل في الابضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل فافهم هداك الله ما يمل والأصل في عاداتنا الاباحه حتى يجيء صارف الاباحه وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور وسائل الامور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد والخطا والاكراه والنسيان اسقطه معبودنا الرحمن لكن مع الاتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران ما حرمانه وإن التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي كذاك من وما تفيدان مع كل العموم يا اخي فاسمعا ومثله المفرد إذ يضاف فافهمه ديت الرشد ما يضاف ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع ومن اتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل ويفعل البعض من المامور إن شق فعل سائر المامور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 تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أولد التزاحم وإن تساوى العملان اجتمع وفعل أحدهما فاستمع وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسبل ومن يؤد عن اخيه واجبا له الرجوع إن ويطالبا والوازع الطبع عن العصيان كالوازع الشرع بلا نكران والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعي